والله غفور رحيم روحي فداؤك ي ط ا ل البعد يا وطني كفا ضراما بنفسي المعذبه روحي فداؤك أ فراق ي أفديك أمنيتي ك هذا مالي ا ا بعض ب ف ر الشام الابن ي أ ف د ي ك أفديك هذا مع امنيتي س ي د م ش ق في القلب oh, oh. قلبي في نوح حلب ف ن ي حماه ونوح جسر أ غ ن ي ت ي سوريه بيوم بركان س ل و ل ك م ن شمر ش ا م الرسول منار نار ملحمه يا شاب باب الفؤاد ا ل طفل من أ ل م يا ش ا م يا شام يا يكفيني من لعنه يا شام ذاب الفؤاد الطفل من الم يا شام يا و ل ل أ ح ب ة في الميدان م ن ز ل ة في النفس يا قيمه يا عز منزلتي ة م ن ز ل ة في النفس يا طيبها يا عز منزلتي ح ل ا و ة الموت حقا حين فوزك في كلا ل ح ي ا ت ي ن من د ن ي ا و آ خ ر ت ي د م س ق في القلب قلبي في ه ا ى حلب س م ي ح م ا ت ونوح ج س ر اغنيتي سوريه اليوم بركان سيول دم شم الرسول منار نار ملحمه روحي فداء دوده م ا ل الصبار فراق الشام أ ل ه ب ن ي أ ف د ي ك أ ف د ي ك هذا بعض امنيتي ي ما للضبار الشام للضبار فراق ألها هل ابني افديك أ ف د ي ك هذا بعض أ م ن ي ت ي دمشق في القلب ا ق ل ب ي في ارى حلب دمي حمات ونوح الجسر اغنيتي بركان سيول دم شام الرسول منار نار ملحمه سوريه يومه يا ث و ر ة غضبت لله وانطلقت في الله قد فجرتها خير كوكبتي يا في خير وانطلقت الله فجرتها ثورة غضبت لله في الله قد روبان ليل الوطيث هم آه آه آه آه رهبان ليل فرسان الوطيس هموم شق الطريق يسقطتهم رهبان فرسان ا لئل بعدمنطدء ط ي س ه شق الطريق شق الطريق ب ع د م الطود ا في ثقته فلاح فجر انتصار تحت واعتصم في ث و ر ة في بلاد الشام مؤمنتي د م ش ق في القلب قلبي فيها حلب دمي حماه ونوح الجسر اغنيتي سوريه يوم بركان سيول ة م ن شم الرسول منار ا ل نار ملحمت روحي فداؤك ي قال البعد يا وطني ك ف ا غراما بنفسها المعذبه فراق الشام الهبني أ ف د ي ك أ ف د ي ك هذا ط ع ض امنيتي مالي ا ل ص ب ر فراق الشام الهبني أ ف د ي ك أ ف د ي ك هذا ط ع ض امنيتي دمشق في القلب اه قلبي في في oh, oh, oh. قلبي في اوا حلب دمي حماته ونوح جسر اغنيتي س و ر ي ة اليوم بركان ص ي و ن دم شام الرسول منار نار ملحمه س و ر ي ة اليوم بركان あ <John>